المسألة السارة والخمسون. يشترط في وجوه خمس الربح أو التأيذاء استقرار الربح فلو اشترى شيئا فيه ربح، وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة. إلا بعد لزوم البيع هو مضي زمان خيار البائع فلو اشترى عينان ربح فيها ولكن البيع خياريان فملكه للربح ملك متزلزل بما ان البيع خياريون وملكه للربح يكون ملكا متزلزلان العرف لا يخذ موضوع الخمس ما صدق عليه عرفا أنه فائدة والفائدة التي يملكها الإنسان ملكاً متدلزلان نتيجة وجود الخيار لا يقع لها فائدة عرفاً مستفى, مستفى. مستفى. باشر ينقض البيع تروح يتروح والاستقرار بخيل في صدق عنوان الفائدة هذا هو عدم صدق عنوان الفائدة هو لا يجب ان يكون هذا هو والبيع ان ولكن ذكر سيدنا قدس ان يكون هذا الاستقرار الواقعي ان في صدقه عنوان الفائدة وفي وجوده أمس أم لا بد من إحراد السطر؟ ماذا تكتب على ذلك؟ تكتب على ذلك في مسألة أنه إذا لزم البيع بعد تزوجه اشترى شيئا أو بعض شيئا ما يتبغى رب عن هذه المعاملة، ولكن ظلت المعامله متجلجة الى سنه متجلجة. في السنه الثانيه لجنة المعاملة، في السنة الثانية لما لجنة المعاملات انكشف له انه ملك الرب ملك مستقر منذ يوم آدم. فإذا كشف له أنه مذكر ملكاً مستقراً منذ المعاملات فالاستقرار الذي حسب المقام استقرار واقعي وليس استقراراً ما معرض الاستقرار هل هذا الاستقرار الواقعي الذي انكشف في السنة الثانية يوجب الخمس بحيث علي أن نطلع خمس السنة المسابقة ما هي السنة بعدين ماسة سنة ثانية بعدين ماسة حتى يجب لكم فيجب عليه اخراج خمس السنه التالقه الآن أم لا يجب عليه هل الاستقرار الواقعي واذا في وجوبل خمس ام لا سيدنا الخوي حبست الراب يقول بانه هنا صورتان الصوره الواقع الصوره الاولى ان يكون الربح الذي حصل عليه حتى بعد الاستقرار لا يقال له ربح بالنسبه الى البيع الخياري مثلا لا اشترى ان العين المبيع ببيع حواري اقل قيمه عند العقلاء من العين المبيع ببيع فاز لأن بيعها ببيع خياري نقصا فيها فالإنسان الذي يشتري دارا ببيع لازم يشتريها جعفة آلاك مثلا بينما إذا اشتراها ببيع خياري يشتريها شنو؟ بثمانية آلاك بقيمة خيط ثمانية آلاك في نظر العرض هي قيمة العين بالبيع الخياري اوعدهم ان سننه الالاف اكثر من قيمة العين للبيع الخياري يعني العرف يقول هذا العين ما تسوى في بيع خيار سننه الاف هذا العين مثلا بالبيع الخياري تسوى خمسه الاف فاذا هو مثلا يبيع هذا بسننه الاف فهو رابحه صار العرف لا يقول انه هذا العين ما كان يبقى خيار الصحف لكن يأني ذات رائعا ثمانية فبيعه العين بيعا خياريا بثمانية آلاف يكون سعر متعارفا في البيع الخياري أن العين ببعث يقول سعر متعارف في مثل هذه الصورة إذا كان سعر العين سعرا متعارفا من العين سعر متعارفا في البيع الخياري لا إذا كان فذلك فبعد سنة إذا لزم البيع ما انكشف له هو ربح بعد سنة صار البيع لازم لكن المفروض أن البيع صار لازم في سنة غير سنة الرجل البيع صار لازم في سنه أخرى طب انكشف له أن السعر الذي باع به دعين ألا وهو ثمانية آلاف كان هو السعر المتعارف. ففي السنة السابقة ما كان عنده بضاعة، لأن هذا هو السعر في البيوع التجارية. صار على مائة بعليه خرافة السنة. عليه. لماذا عليه؟ السعر هو السعر في البيوع التجارية. بالنسبه للسنة السابقه ما يقال له ربيع هذا توسل المتعه بالنسبه لهذه السنة لا يقال له ربيع لانه صارت العين لازمه صار البيع لازم في هذه السنه لا للسنه السابقه وبالنسبه لهذه السنة التي هو فيها هذا المقدار زائد عنه بالنسبة للسنة السابقة ما يقال له رضي ليش؟ لأنه في السنة السابقة باع هذه العين أو اشترا هذه العين شراء خيارياً بس يعرف المتعارف إذا كان بخيارياً. فما تثبت الله أنهم تثبت أنهم متعارف ما عليه في السنة السابقة، لكن في هذه السنة في هذه السنة. العين في هذه السنة بس وقت خمسه خمسة وهو قد باعها في ثمانة فعند السعوة شنو؟ ثمانة هذه الثمانة الآلاف يختلف حسب العين إذا كانت العين قد أعدها للبطنة فلا يجد خمس الزوالة السوقيه كما مرة عندنا وإذا كانت العين قد أعدها للتجارة يجد خمسة يجب خمس الزيادة السودية لأنها رجل بهذه السنة ليس السنة الثالثة فراضح هذا الصورة الدولة الصورة الثانية أن يكون راضح حتى في البيت يعني هذا يعني كسوة في البيع الخيارين خمسة واشنهم باعها الثمانية أو كسوة ثمانية اشتراها لهم أن يصدق عليه أنه ربح حتى من السنة الثالثة بعد مرور سنة ولزوم البيت انكشف له أنه ربح في ذلك الوقت عن ربح في السنة الثالثة فعليه أن يخرج خمس السنة الثالثة فالربح إلى النابط من الثقصية انه إذا كان به أو باعه يعد ربحا حتى بالنسبه للبيع الخياري فبعد لزومه تجدها ومرضنا على ذلك وإذا كان ما باع به او استراده لا يعد ربحا بالنسبة للبيع الخياري وإن كان يعذب عن السنه الاثنين لكن لا يعذب عن النسبه للبيع الخياري فلا يجد خمس السنه السابقه وان وجد خمس السنه الاثنين ذلك اللهم المساله الثامنة والخمسون لو اشترى ما فيه ربح ببيع خياري فصار البيع لازما فاستقى له البائع فاقال اشترى عين بثمانيه او باع عينا فقال البائع اشترى عين سرى عين بثمانية آلاف وهي الآن اشتركت الضجنة بعشر الآلاف تعز ربح أول شيء كان البيع يعني بعدين انصار البيع لازم فقط بالكياسة بعد أن لزن البيع وجب عليه هذا الوقت بأنه ربح يجب بعد أن وجد عليه إقراجلكم استقر البايق الله خذ من غير عليه فأخار البايق أيضاً لأنه بمجرد أن لزن البيت صدق عنوان الرجل وبمجرد أن صدق عنوان الرجل صار السيد شريكا له بهذا الرجل وبعد أن صار السيد شريكا له في هذا الرجل الاسدقالة والإقالة بعد ذلك لا يستطيع مرض العالمين بل بإعبارة أداء لا يوجد له الإقالة أصلاح غيزة ما لكلباء ماذا؟ لأن الإقالة إسلافه من خمس بعد وجوده وإسلافه من خمس بعد وجوده طراب أقول الإقالة ما طرابة وهو لا يجب حتى, حتى يقل اللي قاله لا قل من الخمس ولا ولا يمس له عام الخمس حتى يقيم ثلاث جوز يوم هذه طب إلا إذا كان من شأنه أن يقيم كما في غالب مرار بيئ شرط الخيار إذا رجت مثل الثمان وإلا إذا كان من شأنه الآن فترنا نفسه ذكرنا فيما سبق ان عندنا الادله على حسنه القسم الاول ظاهره ان القنص يثبت بمضرب مرة مر واعلموا ان ما من شيء فان الله يثبتم القنص في كل ما افاد الناس من قليل او رفيق واهر هذا القسم من الابل ان الفمس يثبت بمضر رب على القسم الاول القسم الثاني من الأدلة الله انه انما الفمس بعد المؤونة بعد مؤونته ومؤونة عياله واهر هذا القسم الثاني انه من بعد الارفاق جوزنا لك ان تصل الرد الذي تعلق بالخمس في مونة السنة، قال الخمس كانت بمجرد الغر، لكننا من باب الارقاق. ولي الخمس ولي جوز. شعر شعر هو لي المقدس ولي الخمس ولي الخمس جوز لك ان تصل الرد الذي تعلق بالخمس تصله في ماذا؟ في مونة السنة. إنما الخمس بعد. القرارة. فالواضح هذا اذا الخمس عليك الا العلم ذكروا بان المرون عرفا هي ما يصرفه الانسان لبس عباره او لجلب منفعه صرفا لاحقا به عرفان تنصيص ضعفا بمكانته الاجتماعيه حالته الماديه كل ما يصرفه الإنسان منفعه منفعة لدفع عضار ويكون صرف لا لمن به عرفان فهو داخل شخص عيواني مأمان ما نظير ما هذا الشق من شأنه عرفان أن يهب عشرين ألف ريال لجاربيه من شأنه عرفان لأنه هذا الرجل مثلا طرق مثلا رئيس العشيره والعشيره الجويه في الهدايه والعقارب فمن الشرعيه مضطرا يهدد مثل هذه هنا هذا النوع من الكبد يستثنى من الريف والسحر فلا يحدث الخمس بالله بعد استثناء هذا النوع من الهدايه في المقاطع اذا صار الشخص من شأنه ان يقيل لانه مثلا شيخ العشيره من شأنه أن يقيل المستضعفين في بيوعة المثالات أولا كان البيع الخياري موردا للإقالة عرفا العرفناهم على أن البيع إذا كان خياري ثم لزم يطلح الإقالة لا إجهم سيارا أطلق الأشياء وإن كان عليه بعد أن لزم البيع لا يجب عليه الإقال استقانه البائع بعد وزنه البيع لأنه قبل وزم حتى يستقلوا البيع خياري فقاله البائع بعد يزوم البيت وفرضنا أن السيرة العرصية قائمة على ان البيع الخياري وإن لذين يقال فيه فإذا لم يقل هذا يفارق القيام لذين يقال فيه لذين يقال على هذا إذا ما يقل, يقل ما أقل البيع لذين العرص يذنهم فيه فالإقالة المتعارفة ولاية ب شأنه حين إذن تعد إقال المتعارف ولاية ب شأنه مثل ذلء تعد نوعا من المأونات إذا أنا لاية ب عرفا شأن عرفا تعد نوعا من المأونات فإذا عدت نوعا من المأونات فيجوز استثناؤها من الرفع الذي حصلنا عليه أوضح يصدقون لأن الخمس بعد المأونات والإقالة مأود أراضح لعلّك الأنصيب مو بهذه السيارة لكننا أخذيك الأنصيب المسألة التاسعة والخمسون الأحواق إخراج المال إذا كان من أرباح المخاتب فإذا؟ فإذا المتال المتال إليه؟ هذه الكبرى فإذا لم يكن له مال من اول اخر تاركين عند الرحمن واخر او عند الرحمن لانه صديق جدا فهذا ما يكفي لا لكن نفترض انه رجال ما عند الرحمن اصلا وظن دخلت التجارته الان هيا الي راسنا هل هذا راس المال الذي يهيئه الانتاء يجب فيه الخام أو لا يجب فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاقتفل عن شرف أو استفاد مقدارا واراد أن يجعله رأس المال للتجاره اتجاره رأس والتجربات يجب إخراج خمسه على الأحراف فبل أن يتجربتها قال لهم خمس يجب أن سيدنا قد يتسرره يقول قد يقاب في وجوب الخمس قبل لماذا أنه رفع؟ ماذا قال؟ رفع صحيح هو يريد يخلي نأس مال لكن هو رفع لا يجب للقارب موضوع الخمس وعنوان رده هذا على الخمس لا يجب عليه الخمس أنا لا أتحدث هذا هذا في القول الثاني أنه لا يجب عليه الخمس لماذا لا يجب عليه الخمس لأننا نسترد أن هذا ما يلك شيء وإنما اكتسب هذا المال من أجل أن يجعله رصيدا لمؤونته وهذا أثاث النهي النفسي فيديه في إلى عمل أثاثاً لا يليس شيئاً فيريد أن يهيئ له عملاً يدر من خلال العمل على مؤونته ومؤونة عياله فجمع هذا المال لكي يكون رأس مال يتجربه ومن خلاله يسقط على مؤونته ومؤونته لا يقال له ربك. لأن هذا المال في الواقع مطرق لمؤونته وليس شنو وليس زائدا عن مؤونته حتى يقال له إنما إن الخمس بعد المؤونة والحال لأن هذا المال مطرق المؤونة مصدر المؤونة كيف يجب صاحب العلم في الثلاثة بين الوجه الأول وجه الثاني اشتار ويجبن وحرارتها لكن السيدنا قد تسرح الصلاة فقال هنا صورتان الصورة الأولى تاركاً يكون محتاجا في الماء فتاركاً لا يكون محتاجاً إذا ما كان صرب عندنا رأس مال وعسن من القبيل لكن رأس المال لباس المال فهيأ له رأس مال آخر من التجارة ليهتجاوه هنا بلا يجب عليه إخراج رأس المال أخو الإخراج خمس رأس المال الآخر قبل تجاربه، لأنه بلا أشكال وعدو ربحا وفائدة، لأنه زائد عن مأوى سنته، باعتبار أنه قادر على مأوى سنته من رأس المال أو فهنا ما في الكلام، ومن أجل الصورة الثانية أن يكون موجود. أتمنى أن أتكلم عنه هذا الصدد. قال انت تبت السوق مثلا انت عاملية هي هيئ لدرأس مال ادخل السوق وهيئ له رأس المال من رأس المال هذا يكون مصدر لمعلماته اما عينا او منفعتين عينا يعني شنو وان يأخذ رأس المال هذا يخيط الصندوق كل يوم خلق أولا اصدق المعونة في عينا طبعا ساعة يقول يا خلالت المرهدين قد صناعة مع عينا طبعا الصناعة يستطيع المعونة على أي حال إذا كان محتاجا برأس المال الذي يريد من التجربة محتاجا له في الصرف على معونته لا يستطيع المعونة لأنه لا يستطيع عليه ما في مساله أرسان هذا مسألة مبدأ السماء الذي يقوم الخنص بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الكاتب في من شغله الكاتب واما من لم يكن متكسدا وحصلت له فائد اتفاقات مثل الهداء فمن حين حصلوا الخلقين هذه المسألة فيها قولا القول الأول هو القول بالتفصيل بين الفائدة التي تحصل بالإكتاء والفائدة التي تحصل بالأكتاء. وهذا هو طوصل حديثة طويلة لأن أن نحن عندنا مفهوم عام وهم سنة الرش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 عام الربح واضح معنى يعني العام اللي فيه الربح لكن في المثبات عام الربح يقريب اختلاف اذا كان الربح ربح حاصل بدون اكتساب، ربح جاي منه هدف فعامه يبدأ من خطر الربح من حين ما يحصل على الهدف يبدأ العام فاذا مر السنة كاملة على الهدف ويحدهم وجد فيها عام الرضح إذا كان الرضح ليس مما يحصل بالكتاب وإنما حصل هذا الرضح اتفاقا فعامه يبدأ منذ عصوله يحصل على هذه المصداق الثاني لا يكون هذا الرضح من الافتساب فإذا كان الافتساب ما يبدأ العام من الرضح يبدأ العام من حين ما يبدأ بالكتاب من حين ما فتح السكان وقد يبدا عام الربح مو بالك عنا يظهر الربح هذا ما عليه شهرين في الدكان ما بعد شهرين رابح ما في عام الربح بعد عشره اشهر من الربح او بعد سنه من الربح لان عام الربح اذا كان الربح ربح كتاب عام الربح يبدا من اول يوم من الشروع في الفيل لا من ظهور الربح اذا القاعدة عندنا هي هذه عام الربح جزيزة لكننا نختلف في مصداق هذه القاعدة لكن قلنا مصدر مواضح مصداق هذه القاعدة في لدخلات المواضح عام الربح في الذي يحصل اتفاقه يبدأ من ذلك في لا يحصل لها بالاكتساب يبدأ من ذلك اكتساب هذا هذا كلام صحيح المقاله الثانية لسيدنا خبز السفر وهي انه لا عامر شنو ما عنده عامر حتى ندور وين مصداق عامر رشه عامر رشه ما ورد في روايه حتى نبحث عن مصداقه عامر شنو صدق عنوان عامر رشه ما صدق عنوان عامر أنا ما غير مدخليه المقام اطلاقا ما له المدخليه في المقام هو هذا ما ذكرناه الآن أن قسمين قسم يقول كل ربح في جفرهم وعلى ما ما أعلم أنكم نشاهد أنكم نشاهد هذا القسم للأبد ان الربح مجرد ظهور ظهورا فيه فالفاق هذا قسم للأبد فسلتان هذا يجب أننا بعد المؤمنة بعد مؤونة هي ومؤونة هي معنى هذا الفسم الثاني شميه؟ ان انا الشرع المقدس بما اني ولي الخمس من بعد الارفاق عليك اجزت لك ان تطلق هذا الرف الذي تعلق بالخنص من حين ظهوره اجزت لك ان تطلقه في مؤلتي ثلاثين رابط يتلخص من هذا من هذه شميه؟ ان عام الرف يبدأ منذ ظهوره وأن المراد بالمعونات وفي المثال من الأجلال هي المعونة اللاحقة للرسل مستادقة للرسل فإن المعونة استادقة للرسل ممعونة هذا الرسل وإنما تكون المعونة معونة هذا الرسل بعد حصول الرسل قبله بناء بلا أن على هذا التحليل دائماً يبدأ عمر رفت على جهور الريك لاحر له ولو كان الريك مكتسبا طيب معلوم؟ فرد فتح له بيكار و بعد عشر أشهر ما يروح، ما ببقى؟ أجل السنة بالمجرد؟ جهور الريك لأنه لا دليل على استثناء المعونة السابق على الريك من هويك لأنه بناء على القول الأول النرب أن العام يبدأ من أول الابتساب يعني تسرقه إذا بعد عثرة أشهر ما يربع بس يسرق بعد عثرة أشهر رمج بعد مرهوشه مين عن الرمج؟ يستثني المؤولة العثرة الأشهر كلها من الرمج الذي يأخذ الله لعثرة أشهر معنا شكيب لازم نقول الأول هو الشكيب يا رلام عليك إنما الخنف بعد المؤولات بعد ما اغنتك وما أغنفه ظاهر هذه النبيه يعني المؤونه اللاحقه للريف مو المؤونه السابقه على الريف فان المؤونه السابقه على الريف لا ينطبق عليه انما تستعدامه فحينئذ لا دليل على استثناء المؤونه السابقه فاذا لم يكن هناك دليل على استثناء المؤونه السابقه اذن لا دليل على بدايه عام الرزق وضرب الابتسامه بل لا يبدا الا على وجهه، والوجه الآخر إذا شكت نكتة، نعلم إيش نمفادها بعدين. يقول والوارد في النصوص لو كان عنوان عام عن الرد، لا امكن أن يقال ان اطلاقه على الكاتب اطلاق على الرد يفترق عن غيره ولكن من الجاليل، وإنما الوارد استثناء المعلمين. وقد ذكر في صحيحة الإنسان هل سيئة من بعد مؤونة راهرة في المؤونة السعرية دون ما كان مؤونة إنما الخمس بعد المؤونة إنما بعد المؤونة, بعد المؤونة السعرية مو ما كان مؤونة وهو قبل ظهور الرين فالمستثنى من الرد انما هو المؤمن السعرية بعد الرد لا ما صافه سابقا وقبل ان يرضاه إلا يقال لها بانها مؤونة له الوجه الثاني الذي ذكره للإسلام هو هذا ثم تشكتنا وما يوجد مفاعدة الابتسار نمشى على القاعدة ماذا تقول قاعدة هذا هكذا تدريع الثاني ونفسادقة إذا لا دليل على بداية عام الرجل ونزرد الابتسار بل ما نبدأ إلا بالغروب والوجه الآخر إذا شكتنا الثاني ما يقول والوارد في النصوص لو كان عنوان عام عن الرد لا مكن أن يقال ان إطلاقه على تأسيف إطلاقه على الرد يفترض عن غيره ولكن لم يجزى وإذا من وارد استثناء المؤنث فقد ذكر في صحيح ابن من بعد مؤنته راهرة في المؤونة الفعليه دون ما كان مؤونة إنما الخمس بعد المؤونة, المؤونة الفعليه مما كان مؤونة وهو قبل ظهور الرين فالمتثنى من الرجل إنما هو المؤمن الفعرية بعد الرجل لا ما صافه سابقا وقبل أن يرباح إلا يقابلها بأنها مؤونة له على أجل الثاني الذي ذكره بالإسم الله هو هذا تلك شكتنا وماهي وشكت بخال الله بالكامل قاعدة قاعدة ماذا تقول قاعدة الأسولية تقول لذا كان عندنا عام وجاء لهذا العام مخصص منفصل وجاء أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكتاب يقتصر التخصيص وفي الاخر يرجع لانه يعلم اذا قام افرن كل عالم ثم قال لا تفرن الفاسق ودار الامر بين ان يراد بالفاتر خصوص مرتكب الكبيره فقط له الفاتر او لا يشمل حتى مرتكب فمقهوم المخصص داعه بين الأقل والأكثر يختصروا على قدر الأقل وفي الأكثر وهو مرتكب الصغير يرجعوا فيه إلى العام واصمت العام خلصة في المقام هذا كل ربحين يرشيكم هذا عام خصصناه بمخصص نصف الله إلا ما كان نأموناه وجاء أمر المؤونة وهو المؤونة قلنا تقول بين المؤونة اللاعقة للرجح فقط او المؤونة اللاعقة للرجح فرق هو المؤونة, المؤونة السادقة عليه فرفتك في مقام التخصيص على القدر المتوسط الا هو المؤونة اللاعقات وفي عام في